الا امنتم له قبل ان اذن لكم قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر انه لكبيركم الذي علمكم السحر فَل أُقَبتِ عَ أَذَكُمْ وَأَضُْ لَكُمْ بِنخِلَافِ وَلَغُصَلّبًاَّكُم فيِي لُذوعٍَ النَّفُ فَلا أُقَبتِعَ فأَدَكُمْ وَأَضُلَكُ بِن خلالِافِ وَلَ أُصَلّبَ النَّفُ وَلَ أُصَلبََّكُم فيِي جُزُوٍَ النَّقْلِ وَلَ تَعلََّأَونَ أَشَدّ وَذَابَو وَأَبِقَ وَلَ أُصَلبََّةُ فيِي جُزُوَين نَفْلِ وَلَ تَلَ أَُْونَا